يا بسمة الدنيا ويا روح الايام عتاب يكفي زعال يكفي غيرا كل الذي في بالك دوري اوهام خلي الوهام عن عك وفضيها سيره ما حد زكان من عشرات عام ما غيرك انت يا حلوه سميره ما غيرك انت يا يا حلوه